قانون الأسواق المالية. احنا المدة عندنا في قانون الأسواق المالية. صحيح؟ نعم نعم. اللي يصلي يصلي ويرجع على ذلك. لكن إحنا نؤسس هذا المعاد هو المعاد المناسب. مناسب لي جدا أن في هذا المعاد. وهو مناسب لكم ان شاء الله. ما ينفعش من خمسة عند حضرتك. أنت لو دخلت لو دخلت النت سترى. بيكون عندي شرح كتاب الرسالة الإمام الشفعي وشرح متنة بالشجاع وبحاول أقود الوقت قدر ما أستطيع عشان يكون لكم الوقت فالمسألة يعني المسألة عندي أنا مزدحم جدا يعلم الله رجل في علاه وأنتم عيوني ورأسي يعني أنتم أصلا وأمل خيرا أنكم شموس الدنيا لكن بحاول أسدد وأقارب فالتوقيت هذا هو أنسى بالتوقيت لأننا لأننا كمان كمان أيضا أنتين من الدروس وصل المغرب نعم يعني إن شاء الله نبدأ من ستة على طول بعد كده توقيت مصر نعم بتوقيت مصر طيب رضي الله عنكم رضي الله عنكم يعني سبعة بتوقيتها السعودية أي نعم أي نعم إلى الساعة كم أردتم لتسعة لتسعة أنا معي معه الحمد لله حتى دروس الدروس المنتظمة عندي أنا أعطيها بعد الساعر واحدة بالليل ما في مشاكل الحمد لله الناس يدخلون وينتظرون أي وقت أدخل فيه فإذا تريدون ساعة ونصف ماشي تريدون ساعتين بعدها كيفما أردتم أكون لكم بإذن الله تعالى طيب الحمد لله كفاء السلام على بدي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام والبيته العظام المستكمين الشرفه وبعد إخوتي الكرام يعني أن نقدم للكلام على الأسواق المالية والكلام على المعاملات المعاصرة يعني الفقيه بحقه الذي تراه في مواطن ثلاثة تراه عند الطلاق تراه عند الحيد تراه عند المعاملات لا سيما المعاملات أيضا المعاصرة فإنها فيها شيء, شيء فيها شيء من التعقيد لأنه إسقاط للأدلة على الواقع الذي تعيشه فنسأل الله جلال في علاه ومأمين يعني يجعل طالب العلم متقد الذهن دائما ينظر في الصور القديمة كيف تكون مستحدثة وكيف يسقط الصور القديمة على الصور الحديثة أو العكس وكيف يجر المسائل التي يراها في صور منطبقة على صور قديمة لكن, لكن لا يستطيع كل أحد أن يسقطها فتطابق في هذا الباب الأسواق المالية والكلام على المال والمعاملات طبعا تعلمون احنا عندنا البورصة والأسواق المالية والأسواق, والأسواق الأوراق النقدية أيضا من الباحثين يرى بأن الأسواق المالية هي هي ال البورصة وهذا خطأ بين أيضا لأن الأسواق المالية ليست هي البورصة. الكلام على على الأسواق المالية دخلنا بالأسهم والسندات وأيضا أوراق الخزانة ثم بعد ذلك الكلام على على مسائل الأوراق النقضية والأمور المستحدثة الآن في العملات التي يتعاملون بها كل ذلك نتكلم عنه بإذن الله تعالى لكن يبقى لنا في المحاضرة الأولى بعض التعريفات التي تمهد لنا ما سندرسه على قوانين التعامل في الأسواق المالية وكيف يكون سوقا للمال وهل تعريف السوق القديم هو, هو نفس تعريف السوق الجديد الذي نعيشه الآن والمحل الذي يجتمعون فيه هذا كله مؤثر في الحب السوق في اللغة والسوق طبعا عندنا كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة يعني قد يكون هو مرجع وعندنا مراجع أخرى كثيرة نتكلم عنها لكن هذا نبدأ به حتى تكون التعريفات ظاهرة جلية لطلبة العلم في هذا الباب الأسواق قانون الأسواق المالية ونشأت الأسواق المالية المعاصرة اولا الأسواق عندنا هنا إذا قلنا أنه التعريف سيكون مركبا من السوق ومن المال فنقول تعريف السوق في اللغة السوق في اللغة موضوع البيعات نعم يا أخي لو سمحت أغلق أغلق السماع عندك طالب نسيته السوق الذي يتعامل فيه أو يتعامل فيه تذكرت الناس والجمع أسواقا تعالى إلا أنهم لا يقولون الطعام يمشون ويمشون في الأسواق وسمي السوق سوقا لأن التجارة تجلب إليها وتساق المبيعات نحوها يعني هو المحل الذي تستجبله التجارات ويكون فيه بعد ذلك المبادلات والمرابح وال وأيضا سد خلت الناس ولأن الله على ما جعل الأصل في المعاملات الحل إلا إلا لعدم التضييق على على الناس. وكذلك مندرج يقول أبو بكر محمد بن حسن يقول وأصل الشقاقها من سوق الناس إليها من سوق الناس إليها بضائعهم. نكتفي بهذا التعريف ويكون الجمع هنا في هذا الباب السوق هو المكان الذي تجرب له التجارات والبيعات أما تعريف السوق في الاستلاحة الاقتصادية لأن المسألة مسألة اقتصادية معاصرة ولا بدنا نفهم لأن أسواق أسواق الأسواق المالية في عصرنا غير الأسواق التي كانت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه وعصر علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه وايضا كلها تحتاج إلى فقه التعامل او فقه المعاملات ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه, رضي الله عنه يمر الدره على جميع الباعه هناك في الاسواق ويقول هل تعلمت فقه البيوع يقول لا فيضرب الدره علي بن ابي طالب يقول من لم يتعلم فقه البيوع إذا نزل الاسواق وقع في الربا لا محاله وأنت ترى الآن أن الحق أن التحايل العربة صار أمرا جللا حتى في البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تعاملتها ناقصة الأضلاع الشرعية والمسألة أنهم يدورون مع المذاهب حيث ضارت على الحل والجوازي المهم أن, أن المعاملة تلبس لباسا شرعيا في هذا الباب وبغض النظر عن القول هل هو شاذ به حتى في المذاهب التي يأخذون منها أم لا كل ذلك يغض عنه الطرف من أجل تمشية كثير من المعاملات. تعريف السوق في الاستقراء الاقتصادي يختلف مفهوم السوق في الاستقراء الاقتصادي عنه في الاستقراء الاستعمال الشائع. فإذا كانت كلمة السوق تطلق في المفهوم الشائع على المكان المعروف الذي يلتقي به البائعون والمشترون للتعامل في سلعة معينة أو سلع. متع متنوع هذه الاسواق المشهوره العامه التي انتشرت بين العامه بأسرها في هذا الباب اللهم امين اللهم امين رضي الله عنك وسلم كمان فإنها تستعمل في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر بمعنى اوسع يعني قد نقول هذا جزء من التعريف الصحيح هذا جزء من التعريف في للسوق في المصطلح الاقتصادي ولا مشاحه في لك المهم ان نفهم اساس المساله اذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة معينة لإطلاق لفظ السوق ما معنى هذا الطلبة أنا ما أحب بمصمصة الشفاة كما قلت هنا يقول المصنف اذ يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمة معينة لاطلاق لفظ, لفظ, لفظ, لفظ السوق ماذا تفهمون من هذا تحيلون أم تجيبون اعيد اعيد احنا قلنا السوق السوق هو ملتقى ملتقى, ملتقى, ملتقى اصحاب التجارات والبيعات كل ياتي بسلعته وهناك من يريد الشراء أو يريد البيع فإنه يحاول ان ياتي الى السوق فيلتقيان فيحدث بينهما المماكسه او يحدث بينهما في الجواب والاجاب والقبول صحيح ويكون التبادل هنا بيقول بأن الاستضافة الاقتصادي المعاصر أوسع من ذلك إذا يكفي مجرد وجود تعامل على سلعة أو خدمات معينة لتقلف السوق. وإيش معنى هذا؟ وقارب المسافة أم قريبة عندك؟ معناها معناه يا دكتور إنه وجود إن إن وجود السلع قابل للبيع والشراء يعتبر معيار لقيام سوق يعني إن وجود هو اساس او معيار وجود السوق جيد وبعدين زد, زد حتى اعلم انك علمت المغزى وأيضا في ذلك هذا هذا يدلك يدلك على ان التقاء التقاء البائع والمشتري لقاء مباشرا ليس شرطا وهكذا أنت لأن تصويت ليس شرطا لأن مجلس تعاقد في مجلس النت أنت الآن كثير من المعاملات يحدث ذلك تكون أنت على النت وهناك من يبيع لك سلعة أو يجعلك وكيلا في البائع تروج له السلعة وتبيع وتشتري وهذا يكون بينك وبين الدول المتجاورة والمتباعدة اتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي ويحدث بينكم المبادلات والمبايعات وغير ذلك صحيح أم لا؟ فيكون هنا بمعنى أنه يعني ليست مش... لا يشترط فيها وجود اللقاء المباشر بين البائع وبين المشتري فهو بأي وسيلة من وسائل الاتصال كالبريد كالهاتف كالنت كشبكه المعلومات وطبعا مجلس النت هذا مجلس عقد مجلس النت مجالس النت مجلس. أناس أناس لكن لكن السلعة يا دكتور هي أساس أو معيار وجود. دسلين. طبعا ط طبعا هو <تصفيق> اللي ما يكون السلعة يكون, يكون يكون تحايل على الناس. نعم. ال... ال... ال... ال... نعم. نعم. وقد تعرفها بعض الدكاترة كالدكتور سعيد توفيق. السوق هو وسيلة تجمع بين البائعين والمشترين بغرض انتقال السلع والخدمات من طرف من طرف آخر. لابد أن نقول نزيد على ذلك هو اجتماع البائعين والمشترين سواء كان اجتماعا مباشرا أو بواسطة جاء كان اجتماعا مباشرا أو أو بواسطة حتى يصح التوسع في الكلام على مسألة الأسواق المالية بتعريفها في الاستلقاء الاقتصادي وأيضا الدكتور راشد البراوي يقول السوق السوق عبارة عن منطقة يتصل فيها المشترون والبائعون إما بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء التجار بعضهم بعض بحيث أن الأسعار السعيدة في جزء من السوق تؤثر في الأسعار التي تدفع في الأجزاء الأخرى مما يتلتب عليه وجود تجانس في أسعار السلع الوحيدة في السوق كلها بغض النظر عما يحدث من انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع الى اعتبارات محلية او اسباب طارئة ويقول قرنر لا يقصد الاقتصاديون باستراح السوق مكانا معينا تباع وتشترى فيه الاشياء بل كل الإقليم الذي يكون فيه البائعون والمشترون على اتصال حر يؤدي إلى مساواه أثمان السلع التي منعوا واحد بسهولة وسرعة نعم هنا هنا هذا أنا في درس. باشه. ما يقول المصنف رحمه الله وحفظه ونفع به الأمة الإسلامية يقول ما سبق يمكن توضيح مفهوم السوق في الاستراحة الاقتصادي في نقاط أولها الشرط في السوق أن يكون هناك اتصال وثيق بين البائعين والمشترين طبعا هذه أكثر ما فيها وساطة أكثر ما فيها وكالة يعني اتصال مباشر بين البائع يكون بين الوكيل والوكيل طبعا تعلمونا في القاعدة الفقهية الوكيل في هذه الأحوال ينزل منزلة الأصيل الوكيل في هذه الأحوال ينزل منزلة الأصيل سواء حصل هذا الاتصال بالمقابلة المباشرة أو عن طريق الهاتف أو عن طريق شبكة المعلومات أو بالمراسلات أو غير ذلك من الوسائل على ذلك فلا يشترط في السوق أن تكون مكانا معينا طبعا هذا يفارق السوق على القديم. وش النقاط الفارقة بين هذا السوق والسوق الذي كان على عهد عمر بن الخطاب وهو المنشأ الأصيل لمسألة المبيعات؟ وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما المكان يا دكتور. وش ب... أنا أعرف. أنا أريد الثمرة مع الفرق. الفرق الفرق هنا خلاص ظاهر جدا المكان فرق. وش الثمرة في الفرق؟ هل الفرق ده... هذا؟ يعني من حكمه يُسمر ثمرة أعظم مما كان عليه أو أنه لا يُسمر هذه الثمرة المرجوة تسهيل المعاملة تسهيل المعاملات أيضا قبضها تسيل المعاملات وإيش ثاني أيضا القبض وإيش القبض هذا هذا يبقى أيضا في إيجابيات وسلبيات هذا الذي أردته منكم وإيش الإيجابيات وإيش السلبيات طبعا أنا أقول لكم الإيجابيات السلع المتماثلة لا نراها تعلو ولا تنزل لأنه السوق جمعهم صح كده بد أن يكون فيه تماثل لأنه انكشف السعر للجميع فلا بد يكون فيه تماثل هذا إيجابية من الإيجابيات وهذا يرجع إلى قول عمر الخطاب على مسألة توحيد السعر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعر لنا قال إنما الله هو المسعر الأمر الثاني تسهيل مسألة مبادلة عمل الثالثة توسيع رقعة البيع والشراء كل ذلك ترويج لنماء الاقتصاد أنتم معي طيب ما أدري الـ... معي أنتم أم لا ممتاز هناك سلبيات من هذه السلبيات طيب من هناك سلبيات من السلبيات التي يعني حقا يكون فيها ما فيها قد يكون فيها التدليس قد يكون فيها يعني كثير من من مسائل الغبن قد يدخل فيها هذا الباب أيضا يدخل فيها أمر جلل وهو خلاف فقهي من العلماء ما هو تستطيعين تسعون ان به ان تاتوا به امر الخلاف فقه لكنه صراحه عصب في مسألة المبادلات مبادلات السلع, السلع يا دكتور ممكن هو الاستلام والتسليم في السرع بالذات التي تخضع للاستلام والتسليم بشرط لا لا تكون ربوية كالذهب ونحوه وهذه ايضا بيحدث كما في البورسة البورسة تعتبر جزء من الاسواق المالية يعني الخطأ ان الباحثين الجدد يجعلون البورسة هي الاسواق المالية وهذا خطأ جعل الخاص عاما هو جزء منها وفي البورسة هنا قد يكون التبادل بخلو الشروط عندموجود السلعة يا دكتور عندموجود السلعة ووصفها وتحديدها أي نعم هذا هذا في الغبن وهذا ما نتكلم عنه لأنه يراها يراها شيخ نقل المبيع أيضا وهذا الذي أريد منكم طيب ما هي المسائل الخلافية التي أتكلم عنها ما هي المسائل الخلافية التي أتكلم عنها وهي عصب في مسائل الفقه في مسائل البيع والشراء اولا بالنسبه للربا يقعون في الربا لأنه طول. يختل يختل شرط لو كان جنسا واحدا والعله متفقه سيختل شرط مشروط وهو التقابض فيش في المجلس وان وجد وان وجد التساوي هذه في الامر الربويه في غير الامال الربويه يكون امر اخر وهو مسألة بيع ما لم يملك مسألة التقابض والقبض وهذه مسألة خلافية تعلمون أريد المسألة يا إخوتي الكرام أنتم درستم المعاملات في أكثر من أيضا خيار المجلس يا شيخ حق محقق، لكن أريد امرا آخر مساله التقابض ماذا أفعل؟ إخوتي الكرام، أليس المالكيين يخالفون الجمهور في مساله الطبط؟ مثل بيع العين؟ الإيجاب والقبول. لا لا لا لا لا ليس كذلك يسلم المبيع واخذ اخذ الثمن الكرام اخوتي الكرام ما شرط البيع ما شرط البيع يعني ان اشترى ان اشترى سلعه واراد ان يبيعها ما شرط الأصيل الذي لابد ان يتوفر حتى يصح البيع او تصح المعامله يمتلكها ممتاز ممتلك ممتاز ممتاز اسم الباء اسم الان يمتلكها صحيح ولا لا اريد كيف يمتلك كيف يكون المثال بالتسليم يعني, ب... يعني بالتقابض يعني بالقبض نعم قبل سمانة تسليم المبيع لكن لكن الآن في بعض الأحيان الممكن لم الم... الم يكبده ولكن يكون يبيعه لشخص قبل أن يكبده هذا, هذا أنا أنا أنا الذي أنا أسألكم كيف يتم القبض سألتكم الآن سؤالا صريحا أريده كيف يتم القبض في ماذا في السلع يا حبيبي جميع السلع ايش اللي في ماذا في المراكب والسفن يا استاذ هو هو شيخ في شيء اسمه بوليصه الشحن هذا الذي أريده منكم الان اصبر. اصبر اصبر انت وقفت على الذي أريده هات المسألة الاصيله اصلا طيب ثم ثم بعد ذلك أتكلم عن بوليسة الشحن ماذا افعل معكم طبعا. انا ماذا أفعل. افعل تعرفون تعرفون تعرفون لي اسنان حاده جدا لما اعض ما ما اكتفي ما أكتفي بالتعليم ولحوم البشر ليست شهيه وهي غير مستساغه لكن لكن قد تكون للجذري نفعا ودواء ما رايكم لا الخط قطع معلش قلت ال أنا عليه أسنان لأسنان حادة. طيب والحمى البشر هي ليست شيء هي ليست مستباحة لكن عند عند عند عند, عند, عند, عند, عند, عند التأنيب والزجر قد تكون مفيدة ما رأيكم؟ ماذا أفعل؟ يعني أنا أنا أنا أريد منكم تفصيلا فقهيا وإلا. أخذت منكم من أخذته أعوض يده حتى يصرخ فهمتم ما أريد هذا الذي أعني أو أعوض يدي أنا معلش شخنا أنا كنت بتصدي ممكن معلش هذا بس يعني اه اه اه تصور المسألة تانية عشان نفهم الخلاف فيه في بس إحنا تكلمنا في أكثر من تكلمنا عن الأسواق المالية وعرفناها السوق الاقتصادي السوق المالي بتعريف أهل الاقتصاد وبيان السوق الذي كان قديما وقلنا بينهما تراوت وتوافق وبينهما اتفاق واختلاف وهناك إيجابيات وسلبيات تكلمنا عن بعض الإيجابيات والإخوة شاركونا في ذلك وقلنا هناك سلبيات وتكلمنا عنها أيضا والإخوة شاركونا في ذلك طلبت منهم مسألة فيها سلبية معينة هذه السلبية شديدة جدا لأنها, لأنها تعتبر فارقة في مسائل الموادلات والمبايعات ما هي المسألة؟ مسألة الملكية ممتاز. <تصفيق> الآن الآن أريد بقى من يتكلم معي في هذه المسألة لأن مسألة مسألة مسألة فارقة. مفهوم؟ فمسألة الملكية هنا بالذات في الأسواق لأن مجالس النت أصبح أصبح سوقا صحيح ولا لا يعني صحيح. المبادلات المبادلات المبادلات لا يشترط فيها التقاء التقاء الأشخاص يعني التقاء مباشرة <تصفيق> أقصد. لقاء مباشرة وهو لا. على النت يبيع من أمريكا إلى دبي ويبيع من دبي إلى مصر ومصر يبيع إلى السودان صحيح ولا لا صحيح. هنا هنا ستأتي النقطة الفارقة التي أتكلم عنها مسألة الملكية فأخونا أخونا تقدم وقال ببولسة الشحن قلت له قبل أن أتكلم عن بوليسة الشحن تكلم عن أصل مسألة الفقهي لأننا بناخذ كل حادثة وكل, وكل ما هو مستحدث نسقطه على الواقع الأصيل في أدلة الشرع مع مع الصورة المنطبقة له قديما لأنه ما يمكن أن تجد صورة مستحدثة حبيب. ليس لها صورة قديمة المسألة هنا هو انقضاح ذهن المجتهد حتى يبين أن هذه الصورة المستحدثة تنطبق على الصورة القديمة التي هي كذا فدليلها كذا توافقون أم تخالفون أم تناقشون محب. لا لا نوافق شح غير. ممتاز إذن أنا قبل أن أتكلم عن بوليسة الشح أريد منكم الكلام عن أصل المسألة هو الذي يريد ماذا أفعل وأذن بعد ذلك أم أعض الأيدي عقد البيئة يا دكتور عقد البيئة كيف أي شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقد الاستصناع يا شيخنا وعقود السلام مبنها على الموصوف في الزمة أنا الآن لا أتكلم لا أتكلم, لا أتكلم عن, عن, عن عن عن هذا ما أتكلم عن هذا الآن أريد مسألة القبض تفصيلا أصليا فقهيا من أجل نتكلم عن بوليصة الشحن والأوراق التي تأتي من البلاد التي فيها البيع الشراء لا سيما بيع السفن أو بيع السيارات أو بيع ال الأمور التي تكون محمولة حملا في السفن كبيرة. أنا عايز أقول شخنا إن تسقط في هذه العقود عقود الاستصناع والسلام الملكية تسقط لأن هو بيجيب على موصوف الذنب ولا يملكه. وأنا الآن لا أتكلم عن عن السلام ولا عن الاستصناع الآن سيبنا النذام عق عقود أخرى سنتكلم عنها. نتكلم على الملكية الملكية طالما سقط في هذه العقود ممكن الملكية تسقط في هذه. الملكية لا تسقط يا أستاذ الله يهديك لا تسقط بالنسبة للسلام والاستصناع لأنه عقد خاص في هذا الباب هو لابد فيه من من من تقديم الثمن كليا. في العقد لا لا ما وينتظر الموصوف الذمة وما كان موصوفا في الذمة التبادل فيه جائز حتى الربايات في هذا الباب في الموصوف الذمة يتسامح فيها ودي منطقة أخرى عشان ما تدخلوش في مسائل فقية في تتعبكم أنا اتكلم الآن على أنني الآن أنا في ألمانيا أردت سفينة من أجل أنني أو مركب صيد اشتريت مركب صيد هناك وأنا رجل تاجر مراكب الصيد وأريد أن أبيع وعندي كل الصور في هذه المسألة فجاء لي الصيادون ليشتروا مني لأننا التاجر في هذه المراكب طيب متى يحل لي أن أبيع هذا هو هي المسألة أريدها منكم ماذا أفعل حتى أجركم جراً إليها فضيلة الشيخ نعم تفضل. تفضل السلام عليكم عليكم السلام الشيخ هذه المسألة هل القبض يكون بتمكين المشتري من الانتفاع ممتاز ممتاز إذن لنتكلم عن هذه المسألة بأسها وأساسها مسألة القبض كيف يكون القبض ومتى يصح لي أن أبيع ما اشتريت طيب أنا هقرب لكم المسافة عشان لا أتعبكم اسبروا اسبروا لا تتكلموا حينما أتكلم لتسمعوا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتبع ما ليس عندك صحيح ونهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك هذا صحيح أم لا دوروا في هذا الفلك يا إخوتي ماذا أفعل إذا سأفتح لكم بابا آخر سأبفتح لكم بابا آخر مهما صريحا صريحا ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس ولا أحسبه كل شيء إلا مثل الطعام أريد أن تدوروا في هذا الفلك. هذا الذي أريده. فبصراحة يعني خفض كل شيء بحسبي. هنا أنا أريد التفصيل يا أخي الكريم ممتاز. لكن أريد منكم التفصيل لأن أنتم أنتم أهل لهذا التفصيل. نعم عندما تملك السلعة نعم هو أتملك السلعة هو الكلام بقى السؤال هنا ما هو تملك السلعة لأنه لغة الفضيلة قالت عندما أتملك السلعة يمكنني أن أتصرف فيها الكلام هنا على ملكية السلعة كيف تكون هذا هو السؤال ما زلنا في, في ميزات السوق السوق الاقتصادي تعريف السوق عند أهل الاقتصاد أحنا مزنا في التعريف وبين الباب نريد تعريف الأسواق المالية ثم الكلام على مسائلنا سنتكلم على أسواق المالية أريد رسما معينًا تفهمونه في باب التمويل المباشر وتمويل غير المباشر ومسألة الدخل ال الفائض المالي ومسألة الإعازل المالي تكون كتل كتل عندها فائض مالي كتل عندها أفكار لا ليس لا عندها إلا الإعازل المالي في الوسيط الذي تعمل في الأسواق المالية في هذا الباب هو الذي يؤلف بين بين الطائفتين وكيف يكون التأليف وكيف يكون صحة الأمر لنماء الاقتصاد يعني صحة التبادل لنماء الاقتصاد لا لهدم الاقتصاد هذا سنبينه إن شاء الله لأن الاشكال كل إشكال الأسواق المالية أيضا تعتمد على مسألة القروض وتت يعني تتخذ سبيلا في المدخرات على مسائل القروض. يعني ما هي إلا, إلا إدخال البنوك التمولية وإدخال الشركات التمولية وسط بين, بين الأطراف أطراف الأسواق المالية لذلك هنقول الذي يبني الاقتصاد لابد أن يكون له تصور مادي تصور اقتصادي حاضر مع, مع مع التصور الأصيل الصحيح في المصرحات الشرعية الفقية لا, لا, لا يمكن أن يثمر اقتصادي قط إلا ومعه جانب الشرع لذلك الإشكال في كل الإشكال يعني طائف من الناس يقولون هذا تخصص محض للاقتصاديين فيضيع فيضيع فيضيع, فيضيع, فيضيع, فيضيع التأصيل الشرعي وال والآخرون يأخذون التأصيل الشرعي بمنع عن المستحدثات لا هؤلاء حازوا السبقه وانطبقت الفتوى على الصحه ولا هؤلاء فهموا الشرع فلذلك طبقوا المعاملة على ما و... على وفق الشرع. لذا ترى التخريف في البنوك الإسلامية قبل أن تكون يكون التخريف في البنوك الروبية. ما بكم؟ <تصفيق> ما لي أراكم يعني رافع رأ... يديكم كخير شم... خير شم... خير شمس؟ لا ها ما عندكم؟ أنا أريد أصل المسألة أنا أعطيتكم حتى المسائل المسألة أريدها مسألة التملك كيف يكون التملك؟ السلام عليكم أخت الله عليكم السلام ورحمة الله الأستاذ الكريم الله الله يستعين توج وياكم يا دكاترة أنتم, أنتم فضل وأن تحتاجكم وأنتم شرقة شمسكم على الأمة تسعد الجميع. كتاجر سيارات مثلا نعم كتاجر سيارات مثلا أنا سمعت سمعت طيب الملكية يثبت للمشتري عندما يستلم السيار كيف يستلمها بإفراغها باسمه دكتور لا هنا أردت منكم هذا هنا لا يصح أن يكون تمنك شوفوا إخوتي الكرام أنا خلاص خلاص اتركوا لي المساحة. المسألة هنا يخرج من ضمان البائع اسمع يخرج من الضمان كيف يخرج؟ تخرج ب ب انها خرجت من الصوم من هنا لابد أن نقول أن الخروج من ضمان البائع رغم المشتري بتمام الملك ولا يصح البيع إلا بتمام الملك. لما يحدث زيد أنا سأصور لكم المسألة. جاء زيد إلى عمر مدام أخونا الفاضل تكلم عن السيارات جاء زيد إلى الوكالة قابل المدير عمر، فاتفق على السعرة يريدها، فقال عجبتني. قالت اشتريها؟ قال نعم. تم الإجابة والقبول، وتم الكلام على السمن، وقال له السمن أعطيك إياه، فأعطاه الثمن قال تعالى في الليل خذ المفتاح واستلمها. جيد. الآن ملكها ولا ما ملكها؟ ملكها. ها أنا أريد من الجميع. ملك أم لم يملك؟ ملك. ملك تملك تملك جميعا. أخطأتهم جميعا لا يتم البيت يعني إذا لم يتملك على غرار قولك كم تملك؟ آه. أخطأت أيضاً. والصحيح في ذلك أن نقول تملك ولم يتملك. يعني إيش تملك وماذا؟ هو تملك حصل إجبار القروء والقبور وافترق من المجلس. أما علمتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيع عني ما لم يتفرقة، فقد افترق فتملك لكنه لكنه لم يتم الملك. هناك ملكية هناك ملكية تمام الملكية بالقبض والنقل لا بالورق كتبنا العقود ومضيناها وحتى عطيت المال ومشيت وقال في الليل تعال اخذ بالسيارة المفتاح يكون جاهزا الى الان تمام الملك عندي غير موجود فلو جاءني عمير يريد أن يشتري السيارة بعد ما كلمته عليها ما يصح لي أن أبيعها لماذا؟ لأنني سأربح ما لم أضمن. لأنني لم أتملك الملك التام حتى أبيع ولذلك حديث حكيم بن حزام أنه أن النبي قال له وألا تبع ما لم تملك نهى عن ربح ما لم يضمن وقال إن بتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه حباكم الله حفتنا فيه يبقى قال قال إن ابتعت شيئا وشيئا نكرة في السيخ الشرط الشرط تفيده العموم أي شيء وهذا الخلاف بين الملكية وبين الجمهور هو تملك لكن الملكية ليست تامة تمام الملكي لا يتأتى إلا بالقبض التام والقبض التام بالحياذة والنقل القبض التام بالحياذة والنقل طبعا في الطعام باتفاق الامه الأربعة لأن حديث ابن عباس جاء صريحا في الطعام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه الامر الأربعة تفق على ذلك على الطعام لا سيما وان هناك رؤية السلح مسلم حتى ينقله حتى يحوزه فسألنا الشرع في الشرع ما الحيازة وما النقل فهنا تمام الملك يكون على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو اشترى زيتا فجاءه رجل في المحل الذي اشترى فيه قال أربحك فيه درهمين أو, أو كذا فقال بعت فوجد رجلا يضرب على ظهره أو على كتفه قال اما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ينقله مع أنه حازه حازه لكن ما نقل فلما لم ينقل من المحل لم يكن ضمنا ضمانا كاملا ولم يكن أيضا مالكا تمام تماماً الملك هذا الذي أردته منكم وهنا يتأثى بعد ذلك الخلاف بين الملكية والجمهور في مسألة, مسألة غير الطعام فالإمة الثلاثة باتفاق مع اختلاف بينهم في مسألة غير الطعام أنه ينزل منزل الطعام لعموم قول ابن عباس وما أرى غير الطعام إلا مثل الطعام حديث حكيم من وهذا مذهب جمهور العلماء لكن اختلف الحنابلة والشافعية مع الحنفية في مسألة ما ينقل وما لا ينقل كالسفن كالأراضي كالبيوتات الفلل يعني كيف يكون الحيازة والنقل هنا في هذا الباب والحق أن يكون بها التخلية أن يخلي بينها وبينها يعطيه المفتاح يخلي بينه من الأرض يهدم السور الذي كان فعله أو البوابة التي كانت للأرض يعطيه مفتاحها ويفتح البوابة يقول له هذه لك يخلي بينه ف فإذا ثلاثة قالوا بأن لابد أن غير الطعام ننزل مزيد الطعام المالكية قالوا لا المساء توقف على الطعام هنا يتأتى تفصيل الأخ الكريم الذي قال ببوليسة الشح اشتريت أشياء من ألمانيا وجعتني البوليسة هل أبيع هنا أبيع الآن بقبض للبوليسة أم لا هذه هي المسألة نتكلم فيها هو هنا المسألة بين الفرق بين سوق الماليه الآن المعاصر مع السوق الذي كان في عهد عمر وعهد علي بن أبو طالب رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب هل نطبق فيه الملكية كلام الملكية أم لا ولذلك كل المصارف الأسلامية تركوا وطرحوا الجمهور خلفهم ظهريا يأخذون بقول الإمام مالك لا سيما في مسألة الوعد الملزم ولا سيما لو لوعد الملزم ولا سيامة مسألة تمام تمام الملك وتمام القي القبلات. القي... القي... <تصفيق> ويمكن أن تكون السوق محلية ويمكن أن تكون على مستوى الدولة الواحدة كما هذه ميزات السوق الاقتصادية السوق المالية. كما أن كما أن يمكن أن تكون على مستوى العالم فتوصف بأنها عالمية. البترول طبعا سوق الذهب سوق البترول هذا معنى إيش معنى إيش معنى تبدو أستاذ هنا. سوق الذهب، سوق البترول، سوق الأسمنت معناه تبادل إيش؟ ما لكم؟ أيوة معناه معناه يبقى تبادل سلع وتبادل السلع, تبادل السلع هذا جزء من الكلام على مسألة الأسواق المالية لأن هذه البورصة إذا دخلت السلع في هذا الباب يكون هذا من تعريف الجزء البرصة في هذا الباب وكما قلت كثير من الباحثين لم يفرقوا بين البرصة وبين الأسواق المالية من أهم ما يميز ذلك أيضا في المعنى الاقتصادي وحدة السمن للسلع المتمثلة كما قلنا على أساس الكلام على التسعير وهذه مسألة حساسة جدا في هذا الباب لكن الغبن فيها يقل الغبن فيها يقل وهذه بعض الميزات التي تميز الأسواق المالية عن أسواقنا القديمة التي نعهدها ونعلمها من هذا الباب يعني الإخوة تنتظر حتى ننتهي من تعريف الأسواق المالية وبعد ذلك نتفق على ما يكون من المباحث التي سنتكلم عنها المهمة في هذا الباب وتبادل الأوراق المالية في هذه المسألة والسلع وأيضا الكلام على الأوراق الجديدة النقضية التي تعملون بها الآن بتكوين المال والمال في اللغة يطلق المال في اللغة ورد به معنى عام وهو كل ما يقع عليه الملك من جميع الأشياء فالمال في لسان العرب معروف كل ما تملكته من جميع الأشياء فهو مال ولذلك في القموس المحيط قال المال ما ملكته من كل شيء ما ملكته من كل شيء وصح الملك فيه كان مالا ما ملكته من كل شيء ولذلك قال ابن عبد البر قال المعروف من كامل العرب أن كل ما يعني تمول وتملك هو مال واستشهد على ذلك بقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت يبقى كل ما تملكه الشات مال, مال نعم الطعام الشراب كله مال ما تملكه الإنسان يكون مالا يقول مالي مالي وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وهذا ظاهر جدا كلام النسلم ظاهر لا يحتاج إلى استشهاد معنى خاصا فلا بد من القرائن التي تحد فقد يطلقونه ويريدون به الصامت من الذهب والفضة وقد يطلقونه ويريدون به الإبل خاصة كما قال ابن الأثير والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم اطلق على كل ما يختنى ويملك من الأعين وأكثر موتك عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم ودوس يخصون المال بالثياب والمتاع وعرفهم معطبرا في هذا في هذا خلاصة المسألة أن مال كل ما يملك فهو فهو مال. أبو هريرة قال في خرجنا مع رسول الله عام خيبر وطبعا خرج مع رسول الله عام خيبر هذا فيه إشكال لأن أبو هريرة ما أسلم وقت خيبر بعد فتح خيبر أسلم أبو هريرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع ودوس كانت تجعل الثياب والمتاع من المال وهذا في اللغة أما المال في الاستطلاع الاقتصادي يطلق المال عند أهل الاقتصاد على كل ما ينتفع ينتفع به على وجوه من وجوه النفع كما يعد كل ما يقوم بثمن مالا ولذلك الممن مالك ورد عنه أنه قال لو كانت يعني القطع الخرق حتى أو ما أشبه ذلك في في المدراء قاسم أنه لو كانت لو كانت تقع في المبادلة يعني صارت ثمنا للأشياء فهو مال فهو مال كما عد كل ما يقام بثمن مالا أي كان نوع أو قيمته فكل شيء يمكن أن يعرض في السوق وتقد له قيمة فهو مال كل شيء يعرض في السوق وتقد له قيمة فهو وهذا في باب الاشتراح الاقتصادي العام فكل ما يعرض ويتعافظ عليه الناس فيكون له الثمن وقيمة فهو مال ممكن نضرب مثلا مختلف فيه ومثلا متفق عليه أنتم أحيلوا علي مثلا وأنا أحيل عليكم مثلا كل ما, ما, ما يمكن أن يعرض في السوق وتكون له قيمة فهو مال سواء كان, كان متفق عليه مختلف فيه الآن أنا أريد مثلا على المتفق عليه ومثلا على المختلف فيه أنا أضمن لكم مثلا وأنتم تضمنون لتكفلون لي مثلا تفضلوا قلت هذه المسائل ما أحب فيها أن أرى طالبة للعلم يمصمس الشفات ضربوا لي مثلا أكثر, ما أكثر ما هو من من من من من من مما من من من من من من من هو من من من من من من من من من من بالماء مفاشاء المشع لا لا لا لا لا لا لا لا في هذا الباب؟ في من في من أجازة دهن السفن بها يا دكتور دهن السفن هذا على ليس بيع أو شراء ما أعرف واحدا قال بالبيع أو الشراء ده هناك خلاف أيضا أي في عليها يا دكتور. ده ده هناك خلاف في الانتفاع بها مش في البيع أو الشراء قال لا إنما حرام إنما حرام إذا ما تُعفى إلا ببيع أو شراء ما ما ما تبيع ولا تشتري لا يجوز حرام إلا إذا كانت ضرورة هذا أمر آخر نتكلم فيه نعم هذا المقصود طيب أنا أتكلم دي على, دي على, دي على دي آلات, دي آلات الطرب من قال بجواز استعمالها وجواز الغناء قال مختلف فيه يقوم وطبعا أما الأربعة يقولون بأنه لا يقوم ولا, ولا قيمة له غير الأحناف يعني لأنه, لأنه محرم تفهمون أو خلينا خلينا في الأصل الظاهر هنا بيع الكلب لا سيما الكلب المعلم المعلم مفهوم الخلاف فيه واضح الملكية يقولون بجواز الباية وأيضا هو مال عند الأحناف يقوم وعند الجمهور الشفيع الحنبيل أنه لا يقوم وليس بمال ولا بزباع ولا شراءه لكن أقصد أقول كل ذلك إذن الكلب يملك عند الملكية لذلك يتوارث يكون ورثا تفهمون أم لا طيب يا الجمهور يقولون أنه ليس, ليس لا يقوم ليس مالا كالخمر وضن الخمر لا يقوم ليس مالا خلاف الأحناف إما عندنا الأمر المتفق عليه حتى نقول بالأسواق المالية المال في الاستراح هو كل ما يقوم ويكون له قيمة فهو مال وهذا الاستراح الاقتصادي العام أما في الاستراح المتعاملين في الأسواق المالية والمختصين في شؤون البورصات يعني ليس لهم تعريف صريح في هذا الباب لكن هذا الأوسع والصحيح هم يقصدون من المال في صورة نقضية وضح ذلك أن جميع الأدوات التي تصدر في السوق المالية من أسهم وسندات أذنات الخزانة وشهادات الإيداع الغرض من إصدارها تحصيل جمع الأموال في صورتها النقضية السائلة السيالة يعني بقصد تعملها رؤوس أموال للشركات وهذه كما قلنا سنجعل المسألة يكون على الدوائر الثلاثة بمسألة الفائد المالي ومسألة العواز والوسيط الذي يكون بينهما المطلب الثالث وهو الأخير الذي نتكلم عنه في هذه المحاضرة تعريف السوق المالية. صراحة السوق المالية لها تعريفات كثيرة جدا سأسد لكم ثلاث تعريفات والدرس القادم إن شاء الله تتهيئون لأننا سنضرب على ذلك أمثلة وأسأل الإخوة لابد أن الإخوة يعني تجهز نفسها حتى فقيراً حتى يكون النقاش بيننا مسمراً. عدة تعريفات جاءت للسوق المالية لأنها معاصرة وطبعا المعاصر تعلم أن فهوم العلماء في هذا الباب علماء الاقتصاد يعني وأنه لا مشحف في الاصطلاح فسترد بعض الفروقات عند التعريفات على السوق المالية السوق المالية التعريف الأول المكان الذي يتم فيه خلق وتداول الأصول والالتزامات المالية السوق المالية هي التي المكان الذي يتم فيه خلق وتداول الأصول والالتزامات المالية طبعا لا بد نزيد زيادة في من الأسواق وشيا الزيادة أين كنت أرشح أنا في الصحراء الغربية ولا وين؟ ولا في البحر الأحمر؟ قطع الصوت دكتور. قلت المكان الذي يتم فيه خلق وتداول أسس الالتزامات المالية هذا هو السوق المالية. قلت أزيد زيادة زيادة إيضاح. وش وش وش الزيادة؟ لا لا لا ازيد واقول ما عدم اشتراط الالتقاء اللقاء المباشر في الابدان صحيح ام لا اما قلنا ذلك انفه من ربع ساعة ام لا نعم صحيح نعم نعم يا دكتور نعم انتبهوا بارك الله فيكم الامه يعني تتجهز لكم وأنتم إن شاء الله بس يا دكتور بالاطراف يعني يفتح المايك على يوم نعم اللي يفتح خلاص يا إخوة آسف يعني أدبا ما أحد يفتح المايك حتى نزل له إذا سمحتم جميعا والتعريف الثاني المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الأموال وهذا سيأتي في الأسواق مايا كما قلنا الوسطات في مسألة توظيف الأموال والتعريف الثالث ذلك الإطار الذي يجمع بائع الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق المالية المحل الذي يكون فيه الوسيط المحل الذي يكون فيه الوسيط وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجم أو المكان الذي يتم فيه ولكن بشرط توفر قناوات اتصال فعالة كما قلنا في مسألة الشبكات المعلوماتية مسألة الاتصال الهاتفي بحيث تجعل أثمان السائدة في أي لحظة زمنية معينة واحدة معينة واحدة بالنسبة لأي ورقة لاية ورقة مالية متداولة. هناك تعريف رابع هو تلك الآليات التمانية التي يمكن من خلالها حشد وتجميع وتوجيه وتوزيع الدخارات الشركات والحكومات. والأفراد إلى مختلف أوجه الاستعمال الإنتاجية وغير الإنتاجية. ده دا سيكون تأثيره هذا التعريف تأثيره في في في كما قلت لكم في مسألة التمويل المباشر وغير المباشر والكلام على على الطائفة التي لها فائدة مالي والطائفة التي لها إعوز مالي مع أنها أيضاً تمتلك أفكاراً لصمرة المال أو أو, أو لنماء المال. بعد الأزان نكمل إن شاء الله. حضرات. بعد الزلن نطلق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله التعريف الخامس لها <تصفيق> <تصفيق> رضي الله عنكم الجهاز أو المجال الذي يتم من خلاله الاتصال بين الوحدات ذات الفائض وبين الوحدات ذات العجز الذي قلنا عنه ان في وساطة شركات بنوك شركات تأمين أو شغلات ش شركات إتمانية هذه الشركات هي الوسيطة بين بين الوحدات ذات الفائض المالي والوحدات التي ليس لها فائض مالي بل لها إعوز مالي الطوائف التي لها إعوز أو الفئات التي لها إعوز مالي أو عجز مالي عندها أفكار أفكار تستعمل لنماء المال والاقتصاد فالوسيط هنا في هذا الباب هو الذي يجمعهم في السوق المالي وأيضا أن التنظيم أو الجهاز المسؤول عن انتقاء المتخرين الوحدات ذات الفائض المالي بالمستثمرين والوحدات ذات العجز المالي يا أخي نتأدب ما أريد أحد يفتح الميكروفون ونحن نتكلم الله يهديك ما تسمونه أنتم هوس ولا ولا هوت ولا إيش بالضبط سيب القلب مكان ما يهم هذه في اللغة الأجنبية عندكم ما حدف على المايك حتى ننتهي من من المحاضرة أنت تفضلتم وتعرف تعرف المدخرون الراغبين في الاستثمار من خلاله من خلاله مدة قرtee إما مباشرة أو خلال وسطات على مؤسسات الأعمال وأصحاب المشروعات والأشخاص التي يحتاجون فيها مسألة التوصيل، مسألة التوصيل ووساطة ووكالة وأخذ أجر على ذلك، وأخذ أجر على على ذلك. تعريف كامل أنها مجموعة القنوات التي تزفق من خلالها الأموال من الأفراد والهيئات والمصانع وكافة قطاعات المجتمع إلى مثيلتها في شكل تيار نقدي أو مالي مستمر من أجل مسائل الاستثمار. هذه التعريف بأسرها لم لمة لنا شملة الكلام على مسألة السوق المالية والأسواق المالية ونبين إن شاء الله الأسبوع القادم كيف الاستفادة منها وكيف حتى تكون على وفق. ضابط الشرع فلا فلا يكون فلا يكون الانحراف والحيدة فندخل بعد ذلك في مسألة التمويل المحد ومسألة ركوب الغني على الفقير والمضمّلة التي تتكرر وتزداد في مسائل الرّبّ المقنع وهذا من أسوأ التعاملات كل الدول التي تهدمت اقتصادية ذاع وشاع فيها الرّبّ دون الضبط الشرعي التي تمنع هذا الرّبّ يعني إما أكلوه صريحا وإما تحيالوا على ربهم وسموه بغير اسمه ليأكلوه أيضا ربا فلا نمو ولا استثمار ولا مال ينمو بحال بل هي المظالم الكبيرة وإبراز الطبقية في المجتمعات وما يبقى فيها إلا هدم الاقتصاد انتهينا من المحاضرة اليوم أو الليلة وطبعا الدابة لم تعرفها لا تسير سأستأذم منكم مع أن أنا عندي دروس الآن لكني لن أدخلها إلا بعد. إلا أن آكل يعني فإن كان عندكم من أسئلة فرهن الإشارة لكم وتهيئوا يعني هيكون بعد كل تلت أربع محاضرات السلام عليكم شيخنا الصابق عليكم السلام وبركاته عندنا شيخ المجموعة في الاسباب مغلقة و... إذا رغبناك التواصل والتحضير والتفجيل في المادة فطرح عليها ذلك بارك الله فيك و... وهل هناك مقرر أو مفردات المادة حتى يتم مراجعتها قبل الزفور أي نعم المح المحاضرات تأتيكم مفرغة إن شاء الله أبشر عندكم مجموعة الواتس أعتقد المشرفون عندنا في الموقع سيفعلون ذلك يعني إن شاء الله يعني بإذن الله يرسلون لكم بها ماشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بعد جزاكوا يا دكتور الله يزيدكم وينفع فيكم يا رب العالمين يا رب آه آه في الفصل الماضي درسنا ماده المعاملات الماليه معاصرة لكم يا شيخنا مادة هل هي نفس الماده هذه ولا تختلف لا تختلف تختلف تختلف لانه هذه هذه عامه وهذه خاصه радي <تصفيق> الله أنكم أحسن الله لكم دكتور المادة اسمها قانون الأسواق المالية بس نحن بس بنعرف الأسواق المالية عشان الأسواق. عشان تفهم ثم نضع ضوابط القوانين في الأسواق المالية كيف يعاملون أو كيف يتعاملون بمعنى أن بمعنى أن القانون هو الضوابط يعني أي نعم الضوابط أي نعم بمعنى الضوابط شكرًا بتاع أحسن الله تبتع مورونا بأي شيء نستأذنكم الآن. السلام. عليكم السلام والبركات. ورحمة الله. شكرك. تفضل. أستعجل. عش... الشيخ اسم الكتاب بس اللي ذكرت أحكام التعامل في الأسواق المالية. بارك الله. الله فيكم. أستأذنكم الآن. لمن لمن شيخ الكتاب الله يحفظكم. نعم. للدكتور مبارك بن سليمان يرجى تنزيله في المجموعة. إن شاء الله. طيب استأذن من حضراتكم الان دي الله أستازم أستازم حضرتكم الان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته